شق صدره في مرابع حليمة قام الملكان بشق صدره عندها هرب الصغار نحو أمه وهم يصرخون إن محمداً قد قتل كان من الملائكة شق صدره وأخرج منه شيئا ثم قال كلمة لم ينسها هذا حظ الشيطان منك كان الأطفال في ذلك الوقت يركضون نحو حليمة التي سمعت صراخهم فاستقبلت خوفهم وفجيعتهم تسألهم تتصفح وجوههم الصغيرة التي لونها الفزع وتلتقط كلماتهم الخائفة بين أنفاسهم وشهقاتهم المتقطعة تماسكت حليمة وانطلقت تركض لإنقاذ صغيرها لتفاجأ به مقبلا يسير بهدوء نحوها وقد تغير لونه وحيرته الدهشة لتعانقه بحرارة وتغمض عينيها عليه وتطوقه بذراعيها ثم تفيق لتتحسس جسده الصغير وتتأكد من سلامته تكشف ثوبه وتتأمل ذلك الجسد الصغير الغض فتتفاجأ ما هذا؟ إنه أثر جرح قد شفي تماما لكنها لم تره من قبل لم تره وهي تغسله ويستحم بيديها أو تغير ملابسه أحد رفاقه يقول كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره ما الذي حدث؟ ما الذي جرى لك يا نور العين؟ روى محمد عليه السلام لأمه قصة الطيرين لكنها لم تطمئن للأمر فلا يمكن لجرح أن يندمل في دقائق ولم تدر أنها أمام معجزة ستخلد اسمها واسم ديارها، فاستبدل الخوف بها وخشيت أن يكون للجني يد فيما حدث فأردفته وتوجهت به نحو آمنة في مكة وأخبرتها بما حدث لكن آمنة طمأنتها وقصت عليها الرؤيا التي رأتها قبل ولادته لتودعه حليمة وتودع قلبها معه أما محمد عليه السلام فبقي في مكة يعطر طرقاتها وساحاتها ببراءته وعذوبته بين رفاقه وقد يأخذه جده عبد المطلب معه للطواف بالكعبة أو للتبضع بين الدكاكين والأسواق ثم يعود إلى أمه آمنة ليقص عليها ما فعل وفي يوم من أيام طفولته عليه السلام حملته أمه معها نحو أخواله بن النجار في مدينة شمال مكة تسمى يثرب واسمها اليوم المدينة حيث بقي محمد عليه السلام فترة من الزمن يلهو ويلعب مع أقثار يثرب وفي دروبها وبين نخيلها وهو لا يدري أنه سيعود يوما إليها ليغير اسمها ويقيم عليها دولة جميلة في ذلك الوقت كان اليهود منتشرين في طرقات يثرب وأسواقها جاءوا لمدينة يثرب. ينتظرون نبيا سيهاجر إليها ويؤسس دولة عليها ويهزم أعداءه العرب انطلاقًا منها حيث يقول كتابهم إنه يهاجر من جبال فاران أي من جبال مكة نحو أرض ذات نخل